إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جت معه الإنس والجن على أي أتوب بمثل هذا القرآن قل إن جت معه الإنس والجن على مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل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 الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملاك يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول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 وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظن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 فإذا جاء وعد الآخرة جنّا بكم لفِى